المحطة الثانية أنبان في الليل فيعبرون عن ذوبانهم في طاعة الله أسمى آيات التعبير فيفترشون الأرض بجباههم ويحيون ليلهم بسجودهم وقيامهم